بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر واروجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر فذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۚ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدُوا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تميدا ثم مَا يطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وبسر. 112. ثم أدبر واستكبر 113. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 114. إن هذا إلا قول البشر 115. سأصليه سقر 116. وما أدراك ما سقر 117. لا تبقي ولا تذر 118. لواحة للبشر 119. عليها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 فَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ تَنَاهَى اليَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ وَمَا لَهُمْ مِنْ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرِهَا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ 111. كلا بل لا يخافون الآخرة 112. كلا إنه تذكرة 113. فمن شاء ذكره 114. وما يذكرون إلا أن يشاء الله 115. هو أهل التقوى وأهل